وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا قطئا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه الى اهله الا ان يقصد فان كان من مؤمن فتحرير رقبه مؤمن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمن فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بَدَّلْنَا أَجْرَهُ جَهَنَّمَ فِيهَا اللهم عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه ورعاه واجعله رحيما ورحمة وارحيما وارحمة وارحمة وارحمة وارحمة وارحمة وارحمة وارحمة وارحمة فتبينوا ولا تقولوا لمن وارحمة وارحمة السلام وارحمة مؤمنا وارحمة عرض وارحمة نيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا